قول قلبي يسأل جاوبي الأكبر بالاسواب يا موالي ليا ينظر معتفر من فوق التراب يا أول فادي العالي في الأولاد يا راحل عن أبكو حارق الصاد ولا عدل و لعباتك لك يوسى ما غير التربة جمرة و رملة وفادة ما غير التربة جمرة و رملة ما غير التربة جمرة و رملة يشوفك تحضل غملة وتصوب بالدم ومن اعلى محكس صخرة تألم يشوفك تحضن رمضة وتصوب دم ومن آلام حتى الصخرة تتألم ومن آلام حتى الصخرة تتألم ومن آلام حتى الصخرة تتألم نجورين ان شاء الله عمني راح لو كلها مدامع لهيفة تسمع أصلاق الودايع تسموا جملة جوانب أتطالع يقولون إن شبهي مصطفى واقع عين مني راح لو كلها مدامع لهم تسمع صاخ وداع في السماء جمل الجوانب ما تطالع يقولون إن شبهه مصطفى واقع وش يقولون قلبي سأل جواب الأكبر بالإسماع يا موالي ليه انظر معتفر من فاقل تراب وش يقوله قلبي يشأل جواب الأكبر بالصوى يا موالي ليا انظر معتفر من فاقل يا أول بادل العالي في نولا يا راحل عن أبكو حارق فارد ولا عد لو لعد ما تكلك يوسا مغيرة تربة جمود رمل وآثار يا اول فج الاله في الولاد يا راحل عن أبكو حارق فارد ولا عد لو لعد ما تكلك يوسا مغير التراب جمرة ولم لا وافد مغير التراب جمرة ولم لا وافد يشوفك تفتح بن وتصوب قصور ومن اعلى محتا صخرتي تالم يشوفك تفتح بن وتصوب قصور ومن آلام حتى الصخرة تتألم ومن آلام حتى الصخرة تتألم يشوفك تحد الغمضى وتصب بيدر ومن آلام حتى الصخرة تتألم ولا القاسم ولا تخوف راحت الموت جاء اقل لي يا حبيب احكي يا روضت طبقتك جاء جديل على تراب في نعيمك تحتضني تحتضن ماء ولا القاسم ولا تخوف امتحان راحه او اقل يا حبيبة حسبي انضاجك فرقتك فاجة جديل على الفرق لو في نعيمك تحت ضن مرجى يا علي يا علي بعدك يا ابني بعدك نايم حتى رايب ودمومك ستايب جسر لو فوق العواصل بعده يعلي راسك بودا زكرا علسها بعدك يا ابني بعدك نايم حتى رايب ودموعك ستايب جسر لو فوق العاطل بعد يحلي راحات بودا زكرا حلسها ولا القاسم ولا جفوف التحنف راحت الهوجة ما شاء الله بكم اجوه اقل يا حبي احسي عن ضاجك فرق تكبير جديل على ترى لو في نعيمك تحت ظنار جايا علي ما عليك ولا القاسم ولا كوف التحنة راحت الهجة بارك الله فيك أجل يا حبيب أحس يا وجه فرقت الحاج جديلا على الثرى لو في نعيمك تحت ضلهاج ولا القاسم ولا الطوفان في حنة رحت الهج جدي لعنة خرق لو في نعيمك تحطض المارجة جدي لعنة خرق لو في نعيمك تحطض المارجة بعدك يا ابني بعدك نعيم حتى رائب ودمومك ستاهي جسار لو فوق العواصف بعدا يا لاراك بوداجك يا راحل لسها بعدك يا ابني بعدك نايم على التراب ودمو ما بساط لو فوق العواصف بعدا يا لاراك بوداجك يا راحل لسها وفاض العبس يا الناج من براس بعدك اله سب لو ساكن قبرك جميل هواصل يدني الهواسي بالدم من شحطه مجري يا منك في كوشي مالك تركت زندنك لهي في الظلمة يسعق غابك غبت عيونك آه آه, آه يا مفاضل دلني السح على شفت له لا ترجع روحي يمكن اوصلها في جنودك واخسلها بتادي يا بفا بلد على شفك له ضارات فجع روحي يمكن أوصلها في جنودك واخسلها بتادي ابو فاضل عباس يا النيج من براس بعدك حال الشك لو ساكن قبرك يا ابن الحواشين بقدام مشاحك مدري يا مينك في كو شمالك تركت زندانك لهي في الغربة يا الساقي غابت غابت عيونك يا ابو دني يسع على تفك لهو با لا تجرح روحي يمكن اوصلها في جنودك واغسلها طايب جروحك دني يسع على شفاك لا تجرح روحي يمكن اوصلها في جنودك وتعود لك دامعة حول المصرع تسعة وتنوح عليك بالهم والحاسرة وتحاول تراكب أوصى لك بجسمك لكن سلون وهي من تترة وتعود لك دامعة حول المصرع تسعة وتنوح عليك بالهم والحاسرة وتحاول تراكب أو عليك بجسمك لكن شلون وهي من تترة من منحور عايمتك يا الأكبر مطعوب بالجوم جرحك حتى المحشار معفور منحور ها تكل الأكبر مطحون مطعون بسجون جرحك حتى المحشار وتعود لك دامعة حول المصرع تسعة وتنوح عليه بالهم والحاسرة وتحاول تراكب أوصى لك الجسمك لكن شنو وهي من كترة وتعود لك دامعة الحول وتعود لك دامعة حول المسرح تسعة وتنوح عليك بالهم والحاسرة تحاول تراكب أوصى لك بجسمك لكن شنون ويام من يتراك معفوض منحوض عايمتك يا الأكبر متعوب بالزوج جرحك حتى المحشر محفوظ منحور عينتك يا الأكبر مكعور بالجن جرحك حتى المحشر صاحي دعا لو صالك الخيل يا الأكبر ماشا صاحي دعا لو صاعد على وصالك الخيل يا ناكبر لو في قلبك رمح عادي تكسر صاعد على وصالك الخيل يا ناكبر لو في قلبك رمح عادي تكسر جرح في تشفك أطيافة وجاعة وظل يدميني بسيوفة كل ساعة بكر في رجلك في زندك وذراعة محن في جسمك الأكبر فجاعة يا علي ليلة مصابك حزينة كل قرى البحرين تنعى ومدينة يا علي ليلة مصابك حزينة كل تنعى ومدينة الدمع التناطل يلفتني مصابه والحزن بحشاية تويني بصوابه يا علي عزيتك الفاضي وعذابه يلدي حفيتك في عمري وكتابه الدمع يتهي طلعة مصابه والحزن بحشاية تويني بصوابه يا علي عزيتك الفاضي وعذابه يلدي حطأ في عمري وكتابة. آه آه آه يا ليلاتي وظلامي يا بدع عمري وختامي ما تسبحني في زحامي يا هل تجي لي قيامي ما ما تخليني يا سلامي يا ض ومخيلا توضلامي يا بدع عمري وختامي ما تسبح عحلي في زحامي لغزك بدواني مقامي يال تجي هز قيامي ما تخليني يا سلامي صاعد على الصالة كل خالي الأكبر لو في قلبت رمح عاديت كسر صاعد على وصلت الخيال لكب لو في قلبت رمح عاديت كسر. جرح في شجفك أثياء في وجاعة وظلي دميني وظلي دميني في سيوفة كل ساعة بترتي في رجلك في زندك ودراعة محن في جسمك الأكبر فجاعة يا علي لات مصابك حزينة القرى البحرين تنعى ومدينة يا علي لات مصابك في القرى البحرين كبير الدمع يتغطل يلفتني مصابة والحزن بحسايا يتويني بصوابة يا علي عزيتك بالفادي وعذابة يلد حطيتك في عمري وكتابة الدمع يتغطل يلفتني مصابة والحزن بحسايا يتويني بصوابة يا علي عزيتك بالفادي وعذابة يلد حطيتك في ya hamre o ya gumar leila kyun يا بداية عمري وختامي ما تصد عني في زحامي لا حيث واني مقامي يالتي نفس ساعة القيامي ما تخليني يا سلامي يا قماء حيلاتي وظلامي يا بداية عمري وختامي ما تصد عني في زحامي لغزت غزه عدواني مقامي ما سكت ماتت سحل في زحامي لا غزه عدواني مقامي يا هل في ساعة قيامي ما لي لي يا سلامي يا قمبل احنا في يا الى عمري وختامي ما تصدحني في جانبي لا غزت حيث وأني مقامي يالشج اللي بساعتي يامي ما تفضيني يا سلامي يا قمر ليك نحكي وبلامي. يا بي باكيان امري وختامي ما تستحني في زحامك لا غزك عمي واني مقامي يال تجيني بساعة قيامي ما تخليني يا سلامي صاعدة على وصالك الخيل يا الاكبر لو في قلبك رمح عقدي تنكسر صاعي جعل وصالك في تنينك لو في قلبك رمح عقدي تنكسر جرح في قلبك جرح في شتفك أطيافة وجاعة وظل ميني في سيوفة كل ساعة بتر في رجلك في زندك وذراعك محن فيه جسمك يا لك من فجاعه اني انا الاكبر والشيب من حيداي والناس في عزمي حي حياته اني انا الاكبر والشبل من حيداي والناص الموت لا أخشى يا ظالم الموت يا الله في عزمي هيهات أن أقهر الموت لا أخشى يا يا ظالمي والله جيت كل أسئلة في خاطري تحوم ودمعي مني فوق الوجه ما يسجول ليش عبد الله قد من الماي ما محروم ما هو على البلوى وليه موم جيت كلي أسنى في خاطر تحوم ودمعين يقبل وجنه مزروم ليش عبد الله قضم الماء محروم ما هو توى على البلوى وليه وليش ليحشيك ما شرب ما بديت ما وشفرات صدق نبلة جت في ثغرات ونثرت بدي شفات وليش ليحشيك ما شرب مار بي ما واصفراته صيد بلا جت في سظره بنا سرت بي يا شيخات ومته عقوبه جهر بال محادي اك ما متى ترضى ما الله عقوبة دهر الظالم هذه أكبر يذوب ومن هذا اللي يضرب بالخيام روحه علي السجاد له سجاده ما تروح ومن هذا اللي يضرب بالخيام روحه علي السجاد لو سجادا ما تروحا علي السجاد لو سجادا ما تروحا علي السجاد لو جيت كلي أسئلة في خاطر تحوم ودمعي مني ودمعي مني قوضي الوجن مسجوم ليش عبد الله قضم الماي محروم ما هو توه على البل وهو ليه موب جيت كل أسئلتي خاطري تحوم ودم عيني طويل وجنام زجوم ليش عبد الله قضم الماي محروم ماهو تو على البلد و ولهوم ولا ما شرب ما بجيت ما واشفرته صدقنا بلا جت في صدره نثرت بيه جشات و ليش نحسين ما شرب ما بداية ما استفوتت صدق نبل جتبيت عظمات نثرت بي كشفات مت كان ضم بلا عقوبة جهر علم هذه أكبر إذنوب. ومتت عن الضمع والله عقوبة دهر ظالم وهذه أكبر جنوب ومن هذا اللي بحب الخيام روحا علي السجاد وغجاد مطروحا ومن هذا اللي بحب الخيام روحا علي السجاد لو فجادة ما تروح علي السجاد لو فجادة ما تروح علي السجاد لو فجادة جيت كل اسئلة في خاطري تحوم ودمعي من فوق الوجن ما تجوم قد الله جب محروم ما يمحروم ما هو على جل وولهم جيت كل أسئلتي خاطريتهم قد معي من فضل وجلامازوم ليش عد الله جب ميل ما يمحروم ما هو على جل وولهم وليش لي حسين مع ما شراب ماي بديت ماي مورعت صديقنا بلا جت في وناس عرفت بي تشفعت وليش لي حسين مع ما شراب ماي وليش لي حسين مع وبدايت ما وشفراته الصيد قناب له جتكيت عظره دعت على تبيده شفاته متأت عن الضمى بالله عقوبه دهر الظالم وهذه أكبر جنوبه متأت عن الضمى عقوبه صارا غدار دار الظالمات أكبر النوم ومن هذا اللي ضرب بالخيام راحة على السجاد وسجادة ما تروح أم هذا اللي ضرب بالخيام راحة على السجاد وسجادة ما تروح حلي السجادة سجادة مطروحة حلي السجادة من دل السنة من عيون عباص يهوشانة ودريب الفضل ضاحت يمينة طاحت اسمانة ما شاء الله مزنوده <تصفيق> تلحمه هدبه والعدو تاع لا شال او صوب على حسن طب طب فينا لا من دله سامحيون عبص يا هو لا وجريب الفضطه حت يمينك فتحت شعرا ما شلح سهمه دب والعدو قال شاله صوبه ويلي على حسين طب في دلاله يا سهم القسوى بيش انت دعوه من وين العداوه من, يمقطع وريدة يبجي <تصفيق> من وين من متحن بوالده يمقت صحوري بدا ضل يبكي علي يا حسان روح يا خسريه اي يا سهم القساوى ليش انت تدعوى ومن وين العداوة من وين متحن بوالده يمقت صحوري ظل يبتش على يا حسد. يا سهم الجساوة بيش انتبت دعوة. من وين العدوة من وين ما تحل بوليداه يمقطع مجبتع ظل يبتش يا حسد صدق النعد ضيعة من بعد شاء الله ما عند لرب حراس رفع للخدمان ما شاء الله ظل يغرس في قلبك الأرض رمح يطعلها لنا لا نستخرج يوم في صدره احكم الطاع عنا صديقنا عدو دور رضيعة من بعد دافنا مع عند رفحة راسي رفحة من الخبتان ضلي يغرش في جلب العرض رمحة يتبع الوين لا نستخرج يوم في صدر احكم طاعنا اي لا نستخرج يوم في صدر احكم طاعنا اللي وصني عاد لو هذا رضيعات تتوقف دموعات يا صاح طفلو يذبحونا راس يرفعون طفلو يذبحونا راسا يرفعون سالك يرفعون برما قلك وصنيعت لو هذا رضيع تتوقف دموعات يا صاح طفلو يذبحونا وراسه يرفعون تعالي يرفعون برما من دلل شامل عيون حابه يا وساله ودريب الفبطه حك يامينه فحتسمع لا بزن ودسل حثمه والعدو تعال ان شاء لو صوب والي على حسن طب تدلع على يا سامي الجساوة باشلت انت دعوة من وين ع دعوة من وال ما تحن يمقطع وريجا ضل يبتش على ايدا يا حسن بل يرجع لأيبات لأحسن صدقن عدو دول أضيعه من بعد بافنه ما عنده لي روحا راسي رفعة للخبتان ضل يغرس في قلبي لأرض رمحة يتبع الولان لما نستخرج يا في صدره احكم الطاعن جنني والصنيعات لو هذا ربيع توقف دم كي توقف يا صاح طفلو يذبح وراسه يقطعونه تعالي يرفعونه بالماء ياللي كانت ياللي كانت موت ولا لا تبچون ما جاوبوني النينتي والنوم لا تحيروني لا تحيروني همال على العيون غرقان اسموني لا تيجعوني يمكن سمعوني بالضياعوني والعدبوني يليتني هلا تبشون ما تجاوبوني على الميلتي والنون لا تحيروني لا تحيروني. حمّر على العين غلقان الكفون لا بتجيعوني يمكن سمعتوني بالضيعوني والعاذبوني تجري هاي الدمعه عاللي اتكسر ضلعا من حافل الغدر تصعد هاي اللتمه عللي ساكنك انتظر بالوقت تجري هاي الدمعه عللي تكسر بالعها من حافر الغيب تصعد هاي اللتمه عللي ساكنه يمنا تنتظر بالوقت يلي تشله طمون هالليلة ترجون ما يتجاوبوني عالملك والنوم لا تحيروني لا تحيروني همّا على العيون غلقانا نشفون لا تيفجعوني يمكن سمعتون بالضيعوني والعاذبوني تجري هاي الدمعة علي تكسر ضلعه من حافر الغيب. تصعد هاي النطمة علي سكنة يمّا تنتظرها بالوقت كي يجري هاي الدمعة علي كسر ضلعه من حافر الغد تسعد هاي اللقمة علي سكنا يا ماتل تضرى بالويت اسألكم يا شيعة هل ذبحوا من بوه جاء الدوم من تكون احبابا صريعة كلها على السريع شباب متحني ولين يبدم اسألكم يا شيعة هل ذبحوا من بوه من من بهجت دوم تكون ام احبابي كلها على الشارع شباب متحائلني واني بدمه ابكي وتبكي أنا ودموعي ونوحي الوه وعلي أنا ما عزل روحي أبكي وصدّي أنا ودموعي وحي أروي وحلي انا ما اغلي روحي اللي تسمعوني عن زينب خبروني من يوم الطاب بتكربى للقشرة قلتها صبت دامعة ادريها متقطعة مخنوقة بهالي هاتكتين العبر اللي تسمعوني عن زينب خبروني من يوم الطاب بكربى للقشرة قلتها صبت دامعة أدريها مدقطعة مخنوق بها هالتكتي من العبرة وتنوح عنزين نب وتنوح وتبوح لا واحد يسمحها وتروح هروح اذا صبت ما تمحها وتنوح وتبوح لا واحد يسمحها وتروح روح اذا صبت مذمحه دمعي هالليل مساءل في عالي والقلب هذا اللي صاغيل تجفني دمعي هالليل مساءل في عالي والقلب هذا اللي صاغيل تجفني مني دعوتي حلك مرة هالليل ترى حيرني يوم الواليس عسى الله يسعد وسط الخيم العالية عسى الله يساعد في هالساعة ليلة اول جروحك يا غريك الاكبر رايحوا منا شبعات عفق اول جروحك يا غريك الاكبر رايحوا منا شبعات عفق جنبك على جسمك ودموعك همولة لالله صبرك يلي تمدد لطولة الظنو وما يفعل في الوال لي بيرحيله اضم الله اجرك يا عين البتوله اول جروحك يا غاليه في شاء الله أول جروحك يغليت لتبك ضيحهم الناس بعاتي عفت أول جروحك يغليت لتبك ضيحهم الناس بعاتي عفت سنبك على جسمك ودموعك همولا ل الله صبرك يلي بس مدد لطولة الضم وما يتعطل والد رحيله أضمن الله أزكها على بتوله وين ابو فاضل والغواصين وين وين يا أبو سكنة وين يا أبو سكنة عنا جاسين قوم على جرحك للمخير وشوف أجدت ناع أجدت ناع على جسمها هسه تبكي آه وتعلم كل نايه دم على هالليله الفعل والقلب هذا اللي سال في زيتني دمعي على هالليله مساعي الفعل والقلب هذا اللي سال في زيتني مني جاوبني هل أكبر هالليلة ترى الحيا يوم الواني عسى الله يساعد وسط الخيم العالة وعسى الله يساعد في الساعة ميلة اول جروحك يغني في لك بك ضايحوا منك شبع باتي عفق اول جروحك يغني في لك بك ضايحوا منك شبع باتي عفر. جنبك على جسمك ودموعك هامولة لله صبرك يلي تتمد بالطولة ولا وما يفكر لوالد رحيله اما الله لا يعين يا عين البكوله اما من لا اجلك اوله اما من لا اجلك صوت من خانه وخيالاتي سمعت دروب للطف ورد طاهر زرعت وبعذر وبعذر ستر الخيبة كني رفحته نظر عيني على موقف ما مناته صوت من خيمة خيالاتي سمعت دروب لي الطفور الطاهر زاراته وبعذر الشتر الخبتاني رفعته نظر عين على موقف ما مانعته دمعي طب واقفا ضب مشهدي بهال كامل فنك شنه ساكنه ظلمة الليل فوق بيجاه فاجد يا هاك طفل حسير دمعي اكتر وقف الظهر مشهدي بها الخمال اثنان شنهستنا ظلمت الياد فاجد يا طفل حسير حديث هنا الدعير بين طفلين تقول اسكين غمّة ونشر الباس ورد وزهور من حياة دعروا الحسين براءة صافية ونسمى معانا اسمة الظنها أخوي آخر لا تجمعنا أني وانت وخلافين أنت وعيتنا، أضني أخ وأخلال التجمعنا، أنا وأنت وفي بقاءنا، أنا وأنت الله راح يبارك الله فيك، هم يرقد، لا تبقي <تصفيق> أم صوت من خيمة بخيالاتي سمعت جرب للطفور الطاهر زارعت دور الست للخبتني رفعت نظر عيني على ما حثنا منات صوت من خيمة بخيالاتي سمعت درب لي الطفور طاغر زارات وبعد ستر الخبتني رفعت نظر عين على موقف ما منات دمعي اكتر وعاقف انظر مشهدي بهال قيمة لثنات شنه ساكنك ظلمة الليل فقداء خف اللي حسين دمعي يكتور وعقف الظر مشهدي بهال جمالي فنك شنه ساكنك ظلمة الليل اللي حسين حديث هنا داير الرباء وطفلان تقول اسكان غمط وانشر الباسمة ورد والزهور من حادروا لحسين براعة صافية ونسمى مع ناسمة حديث هنا داير الرباء وطفلان تقول اسكان غمط وانشار الباسمة وارد وزهور من حيدر والحسين براءة صافية ونسمى مع اسمى أظم يا أخو يا أخو الليلة أني وانت وخدو خلمات